قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر الفساد من سوء أعمالنا وما يهده الله ونظلم فلا مضل له ومضلين فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا النظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى نمر عليه إن شاء الله تعالى وتعليقات لطيفة أولا بالأمس خاطنا العلماء العلماء رحمهم الله تعالى بدؤون بالبسمة سبب بدء بالبسمة اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بعلماء السلف وتمنا وتبرك البدء بسم الله والخامس قلنا استئناسا او عملا بحديث وان كان يضعف من بعض العلماء كذلك يبدأ العلماء بالحمد الله الحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز لأن اول سورة في القرآن سورة الفاتح الحمد لله رب العالمين واقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه وكذلك اقتداء بعلماء السلف الحمد لله موجب لبقاء النعمة فيحمد العلماء رحمهم الله تعالى يحمدون الله في أول المؤلفات لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورطة الأنبياء ويحمد الله في نهاية الكتب لأن الله سبحانه وتعالى تم عليهم النعمة طيب البخاري رحمه الله تعالى صنع هذا في آخر كتابه الصحيح ختم بماذا من يعلم الحديث سبحان الله بحمده حمد الله ولأنه كتاب يعني ليس فيه شيء من كلامه وضع فيه الحديث في آخر الكتاب الحمد لله العليل أرفقي الحمد هو ذكر المحمود بجميلة الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمد عبدي الحمد لله العلي الأرفقي العلي الله, الله سبحانه وتعالى له العلو في الذات والعلو في الصفات الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي بعض العلماء رحمه الله تعالى يقول العلم جمع وتفريق وسبر وتقسيم يقول هذا العلم جمع وتفريق لابد تعرف الأشياء كيف تجتمع وكيف تفترق مثال الآن أخذنا بالأمس الشرط والركن فلا بد أن تفرق وتجمع بين الشرط والركن الشرط, والركن الشرط والركن الشرط يكون خارج ماهية العبادة خارج العبادة خارج المهية والركن يكون داخل المهية الشرط لا بد أن يمتد من أول العبادة إلى نهاية العبادة لكن الركن يكون في جزء من أجزاء العبادة تفق الشرط مع الركن أنه لا قبل في ترك أي شرط أو أي ركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد تكون الصلاة باطنة تعمد وصلب غير وضوء أو ناسي أو جاهل وكذلك نسي قراءة الفاتحة الصلاة باطل ناسي أو متعمد أو جاهل يع يعيد الصلاة وجمع الأشياء قلنا قال العلم جمع وتفريق وسبر وتقسيم السبر التقسيم ينظر العلماء مثلا في يتتبع النصوص في الكتاب والسنة نصوص التوحيد مثلا أضع العلماء في نصوص الكتاب والسنة وجدوا بعد يعني القراءة والاطلاع في نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة اقسام أو إلى قسمين الأشكاء لأن هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين، النوع الأول فيه الربوبية والأسماء والصفات والثاني فيه الأولوبية الكلام مثلا إما اسم أو فعل أو حرف سبر يعني الطلع على النصوص ثم بعد هذا يقسم طيب وجمع الأشياء والمفردة نعم ذن عم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة النعم تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى نعم على العباد بنعم كثيرة و سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من أعظم النعم أن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي من كلاب المقيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة التي فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له وأنه لم يأتي أحد بمثل هذه الشريعة بد أن نفرح ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن جعلنا من أهل هذه الشريعة قال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة نعم فأحكام الله سبحانه وتعالى الحكم إما أن يكون حكم شرعي أو حكم كوني وكل حكم سواء كان شرعي أو كوني له حكمة نعم فبن يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون شيء إلا لحكمة نعم الحكمة المضطردة يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه بعض الناس يسأل أحيانا يقول ما الحكمة فأنا نجهر في صلاة الفجر ولا نجهر في صلاة الظهر الحكمة المضطردة التي تكون في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي الحكمة أو الذي جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سؤلت ما بال الحائث تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر فالحكمة المضطردة دائما أننا عبيد والعبد لا سله إلا الرضا والتسليم نعم ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أحسن ما قيل فيها ما جعل أبي العالية رحمه الله منه قال هي ثناءه على المصلى عليه في الملأ الأعلى طيب ثم الصلاة بالسلامة دفع الآفات وبالصلاة جلب الخيرات فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر الحق من الحق البشر ولهذا لا يقال السلام على الله نعم القرشي الخاتم نعم خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الآل وأطلق المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه ما الدليل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون قرابته لا أتباع على دينه قال إنه ليس من أهلك مع أنه ابنه لكن إذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة أو الآل والأصحاب والأتباع فالمراد بالآل هنا الذين تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام نعم اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدر يعني من أفضل النعم أن تتعلم علم يزيل عنك ما ذكرناه في أن الشيطان يرجم بني آدم من طريقين الشبهات والشهوات يزيل عنك هذه الأمور طيب نعم قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب نعم فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد العلماء رحمه الله تعالى ألا في الفقهية. القاعدة فقية القاعدة الفقية قد تكون هذا القاعدة هي نص من نصوص الكتاب والسنة كما في مثلا الأمور بمقاصدهم الأعمان بالنية العمل بالنية وقد تكون القاعدة عن اجتهاد القاعدة إذا كانت نص من نصوص الكتاب والسنة هذه لا يمكن يدخل خطأ أما القاعدة إذا كانت يعني عن اجتهاد فهذه قابلة إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة نعم قل على فهمك للقواعد لماذا لأن هذا طريق صار عليه العلماء وتجمع لك مسائل كثيرة متفرقة بكلمة واحدة وشأتي بإذن الله تعالى يعني أمثل على هذا نعم فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها نعم وهذا من تواضع رحمه الله تعالى أقول هذه القواعد ليس فيها شيء إلا النظم نعم جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر نعم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه نعم ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل او النيه الله في بعض النسخ طيب هو بدا ب قواعد فقهية يسميها العلماء رحمه الله تعالى القواعد الفقهية الكبرى منها الأعمال بالنيات أو العامل بالنية أو الأمور بمقاصدها النية من يتكلم على النية من العلماء قال يتكلم على النية من العلماء علماء التوحيد وعلماء الفقه علماء التوحيد يتكلموا على النية من باب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى شرط قبول العبادة الإخلاص المتابع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من يتكلم عليه؟ يتكلم عليه علماء التوحيد أما الفقهاء يتكلموا على النية من باب تمييز العبادات بعضها عن بعض يعني الآن هذا قام وصلى ركعتين هل هذه الركعتين سنة الفجر؟ أو صلاة الفجر فالنية هنا يتكلم عنها الفقهاء تميز هذه العبادة هل هي سنة أو فريضة أما أنه يصلي لله أو مرآل الخلق هذا الكلام يتكلم عنه علماء التوحيد يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى لو كلف العباد أن يعملوا أعمال ذلانية لكن هذا تكليف ما لا ينقل والنية إما أن تكون نية لفعل أو نية لترك نية لفعل أن يفعل شيء أو ينوي ترك المحرمات يؤشر على هذا فالأفعال بد لها من نية إذا كانت عمل أما أفعال التروك قد تصح إنه يفعل أشياء أو فعل أشياء ولم ينوي بها يصح هذا العمل مثال جعل ثوب نجاسة وضعه على الحبل ثم نزل المطر وسالت النجاسة دون أن ينوي إزالة النجاسة فهل يصح أن يلبس هذا الثوب يصل فيه نعم لا إشكال طيب إذا إما نية فعل أو نية طرق والنية قلنا تكلم عليها علماء التوحيد وعلماء الفقر ولو كلفنا الله سبحانه وتعالى بأن نعمل أعمال بالنية كان تكليف ما لا يطاق هل يصح أن يتلفظ بالنية قلنا لا تلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات لا في الحج ولا في غيره على ما يذكر العلماء رحمه الله تعالى والتلفظ بها بدع جائل الميقات ولا الحج والعمر ولم يتكلم بكلمة وذهب لأمك فالحج صحيح وسأتي معنا باذن الله تعالى في أركان الحج أركان الحج الركن الأول من يعرف من أركان الحج الإحرام معنى الإحرام أي نية الدخول في النسك لا لبس الإزار والرداء هذا الركن الأول من أركان الحج نية الدخول في النسك لأنه قد يأتي للميقات أو مثلا أنا الآن ألبس إزار والرداء هل أكون بهذا محرم؟ لا فلبس الإزار والرداء شيء وسيأتي بإذن الله هم يفرق الآن عندما يذكر في واجبات الحج يقول واجبات الحج الاحرام من الميقات هذا اول واجب عندهم في واجبات الحج فنوى الآن عند الميقات نوى بقلبه أما التلبيه هذا أمر آخر طيب هل يصح أن تتقدم النية العمل مثاله الآن أنت تتوضا في بيتك ثم تمشي إلى المسجد وتجد أن الصلاة قد أقيمتك تكبر وتدخل في الغالب أنك لا تستحضر أن هذه الصلاة فجر أو ظهر أو عصر يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يسع أحد إلا أن يفتي بهذا أنه يصح أن تتقدم مني. عندما تحرم من الميقات تمشي في الحج تطوف وتسعى وترمي وتقف بعرفه ولا تستحضر أن هذا الطواف طواف إفارة أن هذا الطواف طواف قدوم أن هذا الطواف طواف ودع تكفي النية الأول كذلك الآن في رمضان عندما تسمع بدخول الشهر تنوي صيام الشهر كامل فتكفي هذه النية نعم قال النية تعيد ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل نعم الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح هذا الدين جاءنا بكل ما ينفع وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم اترك شيء وقرب إلى الله إلا وعمر به ولا شيء عن الله إلا عنه ومع هذا يقول أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء لا بخلا علينا وإنما كان هذا لمصلحتنا ومع هذا عندما يحرم علينا شيء يكون هذا الشيء عند الضرورة مباح فيذكر الشيخ بن رحمه الله تعالى قاعدة يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا أباح شيئا شرعا زال ضرره قدرا يعني الآن مثلا الأكل من الميتة لو دعانا الشيخ حسن الآن إلى ميتة ويعني قام بطبخها ووضع عليها أشياء وكذا تضر أم لا تضر ولا شك لكن عند الضرورة تصبح بقضاء الله وقدره من الطيبات ما تضرت، مفهوم الحمر الأهلية قبل أن تحرم كانت من الطيبات والآن أصبحت من الخبائث. نعم قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح هذا إذا لم يمكن الجمع وإذا أمكن الجمع تجمع لله الحمد مثاله الآن لديه تحيه مسجد وراتبة الفجر ومثلا سنة الوضوء، فماذا يصنع يصح ان يجمع ويصلي ركعتين لكن يدخل في هذه الركعتين بأعلى شيء من هذه الثلاثة وهو راتبة الفجر طيب هذا إذا تزاحم واستطاع ولم يستطع أن يجمع بينك ما استطاع يأتي بكل شيء في وقته الآن مثلا عندنا في صيام الست من شوال بعض الناس يجعل صيام الست من شوال في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض حتى يدرك فضيلة هذه الأيام لكن يدخل بنية صيام الست من شوال ويدرك هذا ويدرك هذا نعم. وتقديم يقول التقديم المصالح وأيهما يقدم وأيهما يؤخر هذا يرجع فيه إلى الكتب التي فصلت في هذه المسائل مثال القرآن أعلى ذكر لكن الأذكار الموظفه بأوقات مثال الأذكار أدبار الصلاوات هل تقدم على القرآن نعم لأنها موظفة بوقت لكن الذكر المطلق يقدم القرآن على غيره وعلى هذا نعم طيب قال وضده تزاحه المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد هذا العكس نعم يعني مثاله الآن لديه لحم مشتبه فيه هل هو حلال او حرام ولديه لحم معروف انه محرم فيقدم الاول على الثاني نعم قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير أو ومن قواعد الشريعة التيسير هذا الدين يسر وا القاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذه هذه الشريعة جاءت بماذا هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق او باكثر مما نطيق من يعرف هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق او باكثر مما نطيق بسم الله يقول بما نطيق خطأ خطأ طيب في احد عنده خلاف هذا كلفنا بأقل مما نطيق الله يفتح عليه نعم كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق كم تصلي صلاة في اليوم خمس صلوات تقدر على أكثر نعم كم شهر تصوب تقدر أكثر من هذا نعم اذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق ومع هذا جاء التخفيف فهذا في أن الشريعة هذه يسر إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم اذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق ومع هذا ايضا جاء التخفيف لكن عند العلماء رحمهم الله تعالى يقول أن المشقة تنقسم إلى قسم مشقة لا تنفك عن العبادة غالبة فهذه ليس فيها تيسير ومشقة تنفك عن العبادة فهذه فيها تيسير مثال الآن هذا الأخ يقول رمضان في هذه السنة جاء في الصيف وأنا والله ما أستطيع أن أصوم في الصيف انا اجل الى فصل الشتاء وأصوم فيه. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه ليس فيها تيسير يقول الفجر في هذه الايام يعني مبكر وانا لا ارتاح في النوم فأجل الى بعد صلاة الفجر بساعتين لاني اتعب ويشق عليها والدين يصل نقول هذه المشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذا ليس فيها تيسير تصلي ولا بد وتصوم ولا ابوت صح ومشقة تنفك عن العبادة فهذا فيها تيسير والتيسير في الشريعة له انواع احيانا تأخير واحيانا تقديم واحيانا اسقاط كما تسقط الصلاه عن الحائض تقديم وتأخير في الصلاة جمع بين الصلاة الظهر والعصر ومغرب والعشاء، اما جمع تقديم او جمع تاخير او اسقاط او تخفيف كما في الصلاة الرباعية المسافر يقصر الرباعية نعم وعلى هذا طيب قال وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع الطراري نعم ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم إذا كان يقدر أن يأتي بالعمل كما أمر الله به كاملا فهذا لابد أن يأتي به كاملا يستطيع أن يصلي الصلاة كاملة وهو قائم صلاة الفريضة إذا لابد أن يقوم لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل كاملا يسقط عنه كاملا لا يستطيع القيام مشلول فيصلي جالسه، طيب هذا قسم وهذا قسم القسم الثالث يقدر على شيء دون شيء آخر، يقدر على البعض دون البعض الآخر مثال يقدر على أن يقوم مقدار تكبيره الإحرام وقراءة الفاتحة نقول لا بد أن تقف في الفريضة ومتى جاء التعب سجلس هذا إذا كان الفعل يتجزأ وإذا كان الفعل لا تجزأ سقط عنه بالكليه مثاله قال أستطيع أن أصوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ولكن لا أستطيع أن واصل الصيام إلى غروب الشمس الفعل هنا لا يتجزأ نقول سقط عنه الصيام بالكلية إذا إما أنه يقدر على الفعل بأكمله هذا لابد أن يتيم به كاملا أو لا يقدر عليه بالكليه سقط عنه يقدر على البعض دون البعض الآخر إذا كان هذا الفعل يتجزع يجزع وإلا سقط عنه بالكليه أما في القسم الآخر في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم شرحنا وإذا نهيتكم عن شيء قال لماذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشتنبوا منه ما استطعتم لأن الأمر فعل والنهي كف وترك نعم قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة فرق بين الضرورة والحاجة الضرورة يقول الضرورة تجعل المحرم مباح والحاجة لا يمكن أن تجعل المحرم مباح تجعل المكروه مباح والضرورة لا يمكن أن تدفع والحاجه يمكن تدفع مثال كسرت يده اليمنى هل تستطيع الأكل باليد اليمنى قل لا استطيع الأكل بل بلاد الشمال كبير من كبار الثروة، فالآن هو مضطر الان هنا أصبح الآن الأكل بلاد الشمال مباح، قبل هذا كان حرام. طيب، الأخذ والإعطاء الشمال حكمه الأخذ والإعطاء للأكل والشرب مكروه فيستطيع أنه يأخذ. ويعطي بيمينه لكن مع ألم خفيف فهنا حاجة او ضرورة حاجة فالحاجة هنا تجعل المكروه مباح والحاجة يمكن أن تدفع قلنا يستطيع أن يأخذ اعطي الشمالي لكن يلحقه شيء من الألم يسير فهذا الآن هنا مضطر لا محتاج طيب بقدر الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها يعني الآن أوشك على الموت وجد ميته هل يأكل منها حتى يشبع أو يأكل منها حتى ترتفع الضرورة يأكل منها حتى ترتفع الضرورة نعم بقدر ما تحتاج الضرورة قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك لليقين هذه القاعدة اليقين لا زول بالشك هذه الشريعة جاءت لدفع الوساوس والشيطان يريد أن يفسد علينا العبادات بالوساوس عندنا قاعدة القاعدة هذه تقول أن كل شك بعد الفراق والانتهاء من العبادة لا التفت إليه إطلاقا كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا انتفت إليه اطلاقا حتى إن كان هذا الشك وتسعين 99%, 99 مثال صلى الفجر ثم بعد الصلاة شك هل قرأ الفاتح في هذا الصلاة أم لا انتهت العبادة لا يمكن له الرجوع واعاده الصلاة للشك حتى وإن كان هذا الشك تسعين بالمئة تسعة وتسعين بالمئة إذا كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه اطلاقا طاف سبع شواط صلى ركعتين ثم انطلق إلى الصفا في الطريق شك هل هي سبعه أم لا بعد الفراغ والانتهاء من العبادة إذا ما يمكن له الرجوع لو رجع فهو آتم كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة يلتفت إليه إطلاقا حتى يأتي اليقين مئة بالماء الشيخ قال الله أكبر ثم جاء إليه الشيطان قال متوظب. قال والله نراجع أنا أنا صنعت كذا بعد الفجر صنعت كذا عندما كبر كبر على ماذا على أنه متوظف مئة بالمئة إذن ما يمكن له الخروج من الصلاة لو خرج فهو آثم والشك بعد الفعل لا يؤثر لماذا لأننا لو فتحنا هذا المجال تكثر عندنا الشكوك والشك بعد الفعل لا يؤثر طيب اذا القاعدة تقول ان كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة اللي ارتفت اليه إطلاع ولو فتحت هذا الباب باب الشكوك تنفتح عليك باب عظيم والله ولا يمكن ان يغلق حتى عندنا بعض الناس يعني من كثرة الوشاوش تعاطى بعض الأدوية مريض يعتبر فجاء رجل ابن عقيل وقال يا إمام إني أن غامس في اليم يعني يدخل بأكمل في الماء ثم أخرج وأرى أن بقي مني شيء لم يصفه الماء فماذا عليه قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي قال ولما لما أسقط عني الصلاة قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثه وانت أحدهم مشنون الآن هنا ابن عقيل خير هذا بين أن يترك الصلاة ويكون مجنون أو يترك الوسعوس اختار الثاني ولا شك صحيح يشك في كل شيء ففي آخر الليل أيقظ الزوجة وقال لها انا والله الشك غلبه الظن عندي اني طلقتك تقول لا ما باقل لها يقول لا اسمع انا اريد ادفع الشك باليقين انت طالق قال العلماء رحمه الله تعالى انه هذا لا يقع منه الطلاق اصلا لانه مشروع اين ارفع عنه القلق فالشريعة جاءت لقطع الوسواس مفهوم الشيخ تقي الدين هلاله رحمه الله وقيمة الصلاة ورد أن يتقدم فقال له أحد الطلاب يا شيخ أتوضى اتقض وضوء الطالب ولا أشكاء ذهب هذا توضى وجاء بسرعة فقال له الشيخ تقي قال ما شاء الله عبد الرحمن وضوء السلف ما معنى هذا من يعرف؟ كيف لماذا قال له وضوء السلم آه بسرعة ما عنده شكوك وتوضع مرة وجاء بسرعة قال هذا وضوء السلم السلم ما يعرف هذه المسائل الوساوس طيب إذن عندنا القاعدة تقول تقول ماذا اليقين وسوف يأتي ويذكر لك أمور هي عند العلماء أصول تبني عليها دائما طيب تيقن الطهارة وشك في الحدث تيقن الطهارة وشك في الحدث كبر يبني على يقين وهو طهارة طيب تيقن الحدث وشك في الطهارة محدث، طيب. تيقن الطهارة والحدث يبني على ما كان قبلهما، يعني مثال الآن قام صلى الفجر. الآن يقول بعد صلاة الفجر أنا متيقن أني أحدثت خرج من الريح. ومتيقن ان يتوضا ولا يعلم ايهما اول نقول حاله قبل هذا متوضئ اذا هو الان محدث مفهوم وعلى هذا هذه قواعد ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في في الطهاره في في زاد المستقنع نعم قال تعيد بالله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة ذكر أصول قلنا حتى تبني عليها تبني عليها اليقين الأول وجدنا ما وهذا قال نتوظى من هذا الماء وقال هذا لا هذا الماء نجس نبني على ماذا؟ على الأصل ما لم يتغير هذا الماء بشيء من ثلاثة أشياء طعم أو لون أو ريح فهذا مخالف للأصل عندما يقول أن هذا الماء نجس أردنا أن نصلي في هذا المكان وهذا قال هذا المكان طاهر وقال هذا هذا المكان نجس نبني على ماذا على الأصل وهذا الذي يدعي خلاف الأصل يطالب بالدليل الحجارة الآن أردنا أردنا يتيمم من على حجر وقال هذا الحجر نجس وقال لا نحن على الأصل والأصل الطهارة نبني على الأصل وهذا المخالف لا بد أن يأتي بدليل لخروجه عن الأصل طيب قال والأصل في الابضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هداك الله ما يمل نعم أه الأصل في الأبضاع أراد أن يطأ مرأة بد الأصل في الأبضاع تحريم حتى يأتي بنكاح صحيح أو تتوفر له الشروط في التسري إما بنقاحه بتسري. كذلك يقول اللحوم اللحوم هنا إما أن يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو اللحوم الآن إذا جاءنا اللحم من مسلم فالأصل فيه أنه ذبح يعني سمى وأنهر الدم وذبيحة حلال وإذا جاءنا كذلك من أهل الكتاب أما إذا جاء من غير أهل الكتاب وغير المسلمين فهذا الأصل فيه تحريم طيب والنفس لا يحل دم المسلم مسلم إلا بأحدا ثلاث وبعده والأموال كذلك نعم للمعصوم من هو المعصوم المعصوم المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن اربع اشياء هذا معصوم معصوم الدم والمال مسلم هذا معروف معاهد بيننا وبينهم عهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكه والذمي هو الذي يقيم تحت خلافة الدوله المسلمه ويدفع الجزيه كما في يهود خيبر ثم المستأمن قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن من دخل المسجد فهو آمن وإن أحد من المشتكين استجارك فأجروا حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه خرج بهذا من حربي هذا غير معصوب نعم طيب قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة نعم العادات عندنا عادات وعندنا عبادات الأصل في العادات الحل يقول عندنا من عادة القوم في هذه البلاد لبس العقال وعقال على هذه الهيئة له شو اسمه المهم كراكيش فهل هذا حلال ام حرام سؤل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسجد الحرام كان الشيخ في الدرس, الدرس وسؤل عن حكم لبس العقال فهل كان بجانب الشيخ رجل لابس عقال فأخذ الشيخ العقال وضعه على رأسه وأكمل الأسئلة الله أعلم طيب فهذا من العادات يقول من العادة عندنا لبس العقال ولا إشكال في هذا يعني هل يمكن أن نجرح إنسان ووجدناه يقول هذا ليس من العلماء لا لأن هذا من العادات من العادات عندنا مثلا يعني تفصيل الثوب على صفة كذا فالاصل في العادات الحل ما لم يأتي دليل على التحريم اصنع ما شئت في العادات قال عندنا من العادة انه جاء الضيف مثلا نقدم له الدخان مثلا هذا من عادات الحل والذي يدعي خلاف هذا يأتي بالدليل نقول قام الدليل على تحريم الدخان وأن هذه العادة مخالفة للشرع قال من العادة عندنا أنه في العرس يأتي بالمعازف والأغاني نقول الأصل في العادة الحلمة لم يأتي دليل وجاء الدليل على تحريم الغناء نعم طيب من العادة عندنا قال أن الطعام يصنع على وصف كذا وكذا وكذا نقول لا إشكال فالأصل في العادات الحل قال من العادة عندنا أن العروس يعني تأتي في يوم كذا ويصنع لها كذا وكذا وكذا مثلا فالأصل في العادات نقول الحل ما لم يأتي دليل على التحريم فاحنا نتمسك بالأصل أما العبادات فالأصل فيها التحريم أراد أن نصلي نقول حرام حتى تأتي بدليل على هذه الصلاة صحيح أي نعم أراد أن يصوم نقول لا ما تصوم حتى تأتي بدليل على الصيام وعلى هذا نعم قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري نعم أراد والله الله بهذا الكلام أن يبين أن شرع من قبلنا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. ثم قال يعني ليس مشروع من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور. هذا هو الأصل. فكل شيء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا هذه الشريعة. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا الحكم للزوايد. نعم ثلاثة أشياء. وسائل ومقاصد وزوائد وسائل المشي الى الصلاة المقصد صلاة الفريضة الثالث زوائد او متممات الرجوع من المسجد الى البيت السفر الحج وسيلة والحج مقصد والمتمم او الزوائد الرجوع طيب الاول الوسائل القاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة وممنوعة الآن هذا الميكروفون وسيلة لنشر العلم خالف الشريعة لا فنقول الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تخالف الشريعة خالفت الشريعة لا بل حققت اهداف هذه الكتب والأقلام مثلا السيارة لا تركه السيارة وتضع عليها ميكروفون في الحج وتبلغ بها الناس ويفتي بها العلماء يصح صح وسيلة ما لم تخالف الشريعة قال المطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدق الوسيلة الصلاة والسلامة الزنا. والمقصد اطعام الأيتام قال لك الويل من الصلاة السلام لا تزن ولا تصدق إذن الوسائل لا حكم المقاصد ما لم تكن وسيلة ممنوعة طيب هذا الوسائل الثاني مقاصد الآن المشي الى الصلاه شراء ما حتى يتوضا ما حكم شراء الماء شائز مباح شراء الطيب شائز مباح شراء العنب جائز مباح، طيب يشتري ماء حتى يتوضا ليس عنده ماء فأصبح شراء الماء هنا واجب لأنه يؤدي إلى واجب شراء العنب مباح جائز، لكن يشتري العنب حتى أصنع منه خمر فأصبح شراء العنب هنا محرم لأنه يؤدي إلى محرم الفوم نعم وإذا كان يؤدي إلى مباح فهو مباح يؤدي إلى مستحب التطيب يوم الجمعة شراء الطيب جائز والتطيب يوم الجمعة مستحب فشراء الطيب حتى تطيب يوم الجمعة مستحب الآن لأنه يؤدي إلى مستحب إلى واجب واجب إلى محرم محرم مكروه مكروه وهكذا ونقول قل ما بهذا الحكم للزوائد الله سبحانه وتعالى من سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى أن يعط الأجر الآن على الذهاب والعودة كذلك أي نعم قال وأحكم بهذا الحكم للزوائد متممات الرجوع من الحج هل يؤجر عليه نعم طيب قال والخطا والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن نعم عندنا أولا من هو المكلف أخوانا من يعرف أخوانا من هو المكلف بسم الله أوقف المكلف من هو العاقل فقط مسلم وعاقل وعالم وبالغ ما يتكلم من جديد من هو المكلف يعني المخاطب بالشريعة المسلم يعني الكافر لا نخاطب بالشريعة ولا نخاطب بالإسلام هذا كلامك إذن عندما قلت المسلم هنا هذا خطأ صح؟ معنى هذا أنك اصغطت التكليف عن الكافر يا رجل اتق الله يا أخي هل الكافر مخاطب بالشريعة لكن لا يصح منه شيء حتى يأتي بالإسلام مخاطب بالإسلام تمام إذا مكلف مك يا أخي مك مكلف يا أخي قالوا ما سلككم في سقر قالوا عوقب على ترك الصلاه صح والزكاه هل اذا جاء كافر وقال لك اريد اصنع واصنع واصنع واصنع من المحرمه تقول اصنع ما شئت ليس بعد الكفر ذنب صح هو صحيح هل عذاب الكافر مثل عذاب المنافق يعني قال لك يريد يسب الرب ويصنع ويحارب الدين تقول ليس بعد الكفر إثم هذا كلام باطل يا رجل صح مكلف الحمد لله إذن من هو المكلف قال فليت شعري من المكلف البالغ العاقل فقط العاقل خرج بهذا المجروم المجروم غير مكلف البالغ خرج بهذا الصغير الصغير غير مكلف لكن يكلف تكليف غير مساوي لتكليف البالغ فالصغير يؤمر بالأوامر حتى اعتاد العمل وينهى عن النواح حتى اعتاد الكف مرة ثانية من هو المكلف؟ بالغ عاقل العاقل خرج بهذا المجرم والبالغ خرج بهذا الصغير مع أن الصغير مكلف لكن تكليف غير مساوي لتكليف البالغ. انتبه مفهوم المسلم مكلف انا اسالك والكافر مكلف الجن طيب المراه الامى العبد الولد الصغير لكن تكليف غير مساوي للتكليف الحمد لله السكران انا اسال نعم لا سبحان الله معنى هذا أنك تبيح لهؤلاء يشرب الخمور وقال سقط عنا التكليف صحيح عملا فالسكر مكلف أي نعم نقول لا تشرب وأنت مكلف لأن المجنون أعلن فيه معلن فيه فأحنا الآن هل السكر مكلف نقول نعم مكلف لأن المجنون أحسن من السكران صح لا تغير هذا الاثنين الحمد لله أجلس فتح الله عليك طيب متى ياتي المانع ياتي المانع بعد قيام السبب فهل المجنون ممنوع من التكليف نعم أم لا هل المجنون ممنوع من التكليف هل المجنون ممنوع من التكليف نعم لا نقول هو غير مكلف لا لابد اولا ندخله في التكليف بعدين يطرأ عليه المانع إذا متى يأتي المانع يأتي المانع بعد قيام السبب وأنا أصحاب المواليد اللي أمس طيب الآن هل أنا ممنوع من الإرث من الشيخ حسن لا نقول أولا لابد أن تأتي بالسبب أنا ما عندي سبب أصلا حتى يطرع علي مانع لا لابد أن أكون من الوارثين أولا ثم بعد هذا يطرع علي مانع منع من الإرث مفهوم إذن متى ياتي المانع بعد قيام السبب فهل المجنون ممنوع من التكليف هو غير مكلف أصلا أقول أولا لا بد ان ندخل في التكليف فموانع التكليف ثلاثة جهل ونسيان وإكراه هذه موانع التكليف الجهل صلى بن الحكم السلم رضي الله عنه وتكلم في الصلاة جاهلا فالصلاة صحيحة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة جهل ونسيان نسي وأكل أو شرب وهو صائم فالصيام صحيح الاكراه سقط في البئر والزوجة فوق وهو أسفل في قعر البئر وقال لها أنزل إلى الحبل قالت لا حتى تطلق فقال انت طالق وانزلت له الحبل وصعد وقع الطلاق لا وضعت السكين في نحرها وقالت يا شيخ حسن تطلق او اقتل نفسي ايش اصنع يطلقها يقول انت طالق وبعد هذا يأخذ من السكين يقول ما وقع الطلاق مفهوم بل ما <تصفيق> الله يساهم طيب جهل ونسيان واكراه يذكر العلماء أن رحمهم الله أن هذا يكون في كل شيء ولا استثناء يعني ما يستثنوا شيء لكن في بعض المسائل تجد أحيان أقول انه ما يمكن يفعل هذا الشيء عن نسيان أفروب طيب أو إكراه أو جهل يعني في سب الرب الآن مثلا نصر الله السلام هل يمكن أن يجهل هذا مسلم ما يمكن طيب جهل وإكراه ونسيان الإكراه قلنا يكره هل يكره على عمل القلب لا يكره على القول او على الفعل لكن على الفعل اذا كان فيه تعد على غيره بالقتل هذا غير مكره ذكرناه بالامس يعرض ما استطاع في زمن احمد كان الواحد يقول القرآن والتوراة والانجيل والزبور هذه هذه يعرض يعني هذه على الاصابع مفهوم وإذا كان هذا فيه تعدي على غيره مثال الآن أحمد رحمه الله هل كان في حقه اكراه في القول بخلق القرآن لا لانه هذا ليس قاصر عليه هذا يتعدى إلى الخلق ولذلك كان بعض العلماء في زمن أحمد رحمه الله يقول بخلق القرآن لأنه مكره أما أحمد لا طيب طيب قال جهل ونسيان وإكراه هذا أسقطه الله سبحانه وتعالى في حقه لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو أما حقوق العباد مبنيه على المشاحة على البخل مثال هذا الأخ وضع النظارة هنا وجاء الشيخ حسن وكسر النظارة فجاء هذا وجد النظارة تكسر لماذا قال الله المستعان رفع عن أمة الخطأ والنسيان والله ضمانت هذه النظارة لفلان لخالد فهذا يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان في حقوق الله سبحانه وتعالى ان حقوق الله مبنية العفو تشتري لنظارة جديدة حقوق العباد مبنيه على الشاحن جئنا وقلنا يا أخي تنازل قال تنازلت إذا تنازل الحمد لله وإلا يضمن السيارة في الخارج وأرسل الشيخ حسن ولد علي وقال روح كسر السيارة كسوها وجاء دخل جاء هذا قال تكسرت وتسعى من كسره علي علي صغير عمره عشر سنين أو سبع سنين وقال هذا صغير غير مكلف اصلا نقول لا هذا في حقوق حقوق الله سبحانه وتعالى بد أن تضمن ولابد إذا كان لديه مجنون أو صغير أن يحافظ على هذا من التعدي على الاخرين وإلا ضمنه ولهذا قال قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن حق سبحانه وتعالى أما حقوق العباد مبنية على مشاحة إلا إذا رضي صاحب الحق بسقوط حق نعم لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم مع الإتلاف أثلف شيء لابد أن يأتي بالبدل وينتفي عنه التأثيم والزلل قال قلنا مثاله الان نسي ولم يقرا الفاتحه في الصلاه فالصلاه باطله هل هو اثم لا لانه لم يتعمد نعم قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع القاعده يثبت تبعا ما لا, لا يثبت استقلالا مثال الآن هل يصح أكل الدود أكل الدود لا يصح حرام تأكل تمرة وقد يكون في هذه التمرة شيء من الدود مقصود لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هل يصح بيع الحمل ناقة حامل وتشتري ما في بطن هذه الناقة يصح؟ لا يصح طيب الناقة بلا حمل تساوي ألف ريال مثلا والناقة وهي حامل تساوي ألف ونصف فيشتري الناقة وهي حامل بألف ونصف زاد السعر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اشترى الحمل لا يصح اشترى الناقة وهي حامل صح طيب أراد أن أشتري هذا البيت وجاء إلى صاحب البيت وقال أنا أشتري منك هذا البيت لكن أريد أن يكون العقد على يقين لابد أن أكسر الجدران حتى أنظر في الأساسات والأسلاك هذه الكهربائية التي في داخل الجدران ننظر فيها وأنزل في داخل خزان وأصنع فيه كذا حتى نرى يعني كيف كان العمل وقت البناء يقول هذا لا ما يمكن يا أخي الظاهر عنوان الباطل ويثبت تبع ما لا يثبت استقلال واذهب إلى أهل العلم المتخصصين في هذه المشائل يعرفوا هذه المسائل دون لأنه يصعب الاطلاع على على الأصول وعلى اليقين هنا فصح البيع هنا مع ان البيع فيه نوع نوعيش جهالة صح صحيح يا يثبت تبع ما لا يثبت استقلال تأتي تشتري سيارة قل لا بد افتح هذه المكينة واطلع على كل شيء حتى اشتري على على بينه ويقين يقول لا يا أخي يثبت تبع ما لا يثبت استقلال مفهوم يعني الآن عندما تشتري جهاز ايفون تقول لهذا جهاز مستعمل تقول اريد ان اطلع على ما في داخل هذا الجهاز يقول لا ما يمكن مجرد ان يفتح الجهاز ضعت قيمته اصلا صح ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا البيع هنا لا بد في نوع جهاله صح وهذه جهاله يسيره لا تضر كالجهالة اليسيرة في البيت مثلا أمثلة هذه لا أتعني طيب قال اذا يثبت التبع ما لا يثبت استقلاله نعم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف احددي الصلاة عندنا الصلاة نحمل عليه حقيقة الحقيقة الشرعية السفر عندنا لم يأتي ذكر السفر تحديد السفر في الشرع أي سفر يكون في قصر رباعي مثلا فنرجع فيه هنا الى العرف وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرزي فبالعرف احدده السارق الآن تقطع يد السارق إذا أخذ إذا سرق ما يساوي ربع دينار فأكثر من مكان حريز. كيف نعرف الحرز الحرز يرجع فيه للعرف تعرف الناس الآن أن السيارات تبقى في في الخارج وتعرف أنت الآن وقت البناء يضع هذا في الخارج الاسمنت والرمل والحديد صح فجاء هذا الشيخ ومر من الطريق ووقف السيارة واخذ يشير في الاسمنت وفي الحديد وفي الرمل فجاء هذا صاحب العمارة وقال يا أخي هذه سرقة قال لا هذا موضوع في الشارع يقول لا العرف جعل هذه الأشياء أمام هذه العمارة حرز أنت تعرف في بعض المحلات الشعبية عندنا في آخر الليل يضع خرغة قماش على الأشياء ويمشي صح صحيح, صحيح وجاء إنسان ورفع هذا قال سبحان الله هذا لو أراد أن يحمي هذه الأشياء يضعها داخل مكان ويغلق عليه بالقفل يقول لا العرف عندنا أنه هذا حرز وأنت سارق مفهوم إذن العرف إذا لم يحدد الشرع نرجع إلى المتعارض عليه أفطر في نهار رمضان وهو صحيح سليم يخي تاكل تأكل في نهار رمضان قال قائد مريض لديه هنا جرح حتى ما ترى نقول لا المرض لم يأتي تحديد المرض في الشرع فنرجع فيه إلى العرق وهل هذا مرض يمنع من الصيام لا مفهوم يا نعم فالمريض الآن أي مرض يفطر في نهار رمضان لا ما عده العرف أنه مرض يشق عليه لأسان طيب قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه من استعجل الشيء قبل آنه أو آنه عوق بحرمانه قتل موارثه قتل والده مثلا لماذا؟ قال حتى أرثه قل لا تمنع من الارث، مفهوم؟ نعم قال من استعد للشيء قبل آني أو آني عوقب بحرمانه نعم كمن يقتل الموالد حتى يرث منه نعم ليس للقاتل من تركه المقتول شيء نعم وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل الآن إما أن يكون النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهذا الفعل باطل وإذا كان النهي راجع إلى أمر خارج عن هذا الأمر فالإثم يكون في الخارج والفعل هذا يكون صحيح بالمثال التضحي الآن سافرت المرأة إلى الحج بلا محرم فالسفر بلا محرم محرم والحج صحيح لأن النهي هنا ليس عائد إلى ذات المنه عنه وهو الحج أو شرطه فالحج صحيح وعليها إثم السفر بلا محرم مفهوم طيب صلى في ارض مغصوبه اخذ مال بغير حق غصب حرام اما الصلاه ليس لها علاقه بالمكان فالصلاه صحيحه وعلى إثم الغصب داخل وخارج الصلاه مفهوم صلى بغير وضوء نقول الصلاه صحيحه وعلى الاثم أنه لم يتوضا نقول لا لأنه من شروط الصلاة نعم رفع الحدث الأكبر والأصل لانه هذا عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطي مفهوم إذن إما أن يكون النهي عائد إلى ذات المنهي عنه وشرطي فالفعل باطل وإذا كان لأمر خارج فعليه إثم الخارج والفعل صحيح ومثلنا بالحج والصلاة أو مثلا لبس عمامه من حرير خالص حرير طبيعي وصلى أقول الصلاة صحيحة وعليه إذن لبس الحرير خارج وداخل الصلاة نعم ومتلف ومؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن هي؟ نعم طيب الآن دفع الصائل المتعدي تدفع هذا الصائل المتعدي بالأخف لا بالأثقل فإن اندفع الحمد لله وإن لم يندفع تزيد مثال يصلي ولديه ستون ورد هذا ان يمر بين يديه يضربه لا يدفعه بالنتهي أحسن إن دفع الحمد لله إن لم يندفع يتقدم يستطيع صح طيب الآن هذا الشيخ في بيته جالس في أمان الله وجالس ودخل من النافذة وهذا معه سلاح مسدس وهذا الزارق اللس ليس معه شيء فماذا يصنع يقتله لا يدفع بالتي أحسن يقول أخرج يخرج او يعني يضرب في رجلي مثلا او في الهواء اذا اندفع الحمد لله واذا لم يندفع لان القاضي عندنا الان يحقق مع هذا ماذا صنعت مع هذا اللص قال والله صنعت مع هذا اللص انه ليس معي شيء وكان معه سلاح ورايت هذا السارق عندما دخل معه السلاح وفاجأته بأن يعني القيت عليك هذا ومات فانظر القاضي حتى في أداة القتل الان عندنا كيف اندفع وكذا صحيح اي نعم فدفع بالتي احسن ليس عليه شيء دفع بالاعلى مع استطاع الدفع بالادنى يضمن مفهوم طيب يقول الان في القواعد ذكر ابن رجب رحمه الله إنه اذا دفع شيء لدفع إذا دفع اذاه به يضمن واذا دفع اذاه له لا يضمن مثال مثالا هذا في الحج واوشك على الموت ووجد صيد يحرم على على المحرم قتل الصيد لكن هذا الآن دفع أذاه له ولا أذاه به بالصيد أذاه به أذاه به فيقتل في الصيد ويضمن بعد هذا ولا إشكال مفهوم هذه الحاله الأولى أذاه له هذا وهو جالس في الخيمة صال عليه تعدى عليه حمار وحش وكاد أن يقتل هذا المحرك فماذا يصنع هذا؟ هذا فقيه شخ حسن فقيه أخذ البندق مثلا أو أخذ الشكين وكذا وقال بسم الله الله أكبر أصبح الآن أذاه به أو أذاه له أذاه له هذا ما يضمن وعندما ذبح كان حلال اصلا سمى الآن مفهوم؟ إذن إذا دفع أذاه به يضمن أذاه له لا أظن قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم آه. اراد أن أبين والله أعلم صيغ العموم صيغ العموم والله أعلم سبعه صيغ العموم سبعة الصيغة هذه إذا وجدتها في نص من نصوص الكذاب والسنة فهذه تدل على العموم ما دل على العموم بمادته كل وجميع وكافه وقاطبة وعامة هذا الأول الثاني اسماء الشرط والاسماء المعصولة واسماء الاستفهام والنكره في سياق النهي أو النفي أو الشرط واستفهام انكاري وال الاستقراقية والنكره إذا أضيفت نعمة الله مفهوم نعم هذه هي سير العموم ال عندنا أخواننا ال لها أنواع ال الاستغراقيه وأل التي لبيان الجنس وأل العهديه وأل موصولة وأل الاستفهام وأل التي للمح الصفة. هذه أنواع أل عند العلماء رحمه الله تعالى الذي هم هنا أل الاستغراقيه أل الاستغراقية هذه كيف تعرف تحذف أل وتضع مكان أل كل ويستقيم الكلام والعصر ان الانسان والعصر ان كل انسان لفي خسر خصر معنى الايه يصح إذا هذه الاستغراقية ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين اذ هما في كل غار يصح إذا هذه أل ليست الاستغراقيه مفهوم إذا الا الاستغراقيه تعرف بان يحل محلها كل واستقيم الكلام، أفهم؟ طيب، الثانية من أنواع ال ال العهديه والل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عهدي ذهني، وعهدي ذكري، وعهدي حضوري. عهدي ذهني أقول الشيخ حسن الموعد الموعد اليوم بعد العشاء. أي موعد في شيء عالق في ذهن أي نعم أقول له الكتاب فقد أي كتاب كل كتاب لا ذكرت شيء لا لكن في شيء عالق في الذهن مفهوم هذا عهدي ذهني ويل للاعقاب من النار أي عقاب؟ العقاب في الوضوء مفهوم عهدي ذهني عهدي ذكري تذكر شيء ثم تأتي بال وهذه ال تعود على الشيء المذكور تقول جاء الأمير فسلمت على الأمير أي أمير كل أمير لا المذكور جاءت سيارة فركبت السيارة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كل رسول من موسى عليه الصلاة والسلام لأن هو الذي بعث إلى فرعون مفهوم هذا عهدي ذكري عهدي حضوري العهد ال ال التي يعني للعهد الحضوري يحل محل ال هنا اسم إشارة اليوم أكملت لكم دينكم هذا اليوم أكملت لكم دينكم استقام الكلام إذا عهدي حضوري التي لبيان الجنس يصح أن تضع مكان الجنس تقول مثلا العرب أفضل او خير من العجم هل كل العرب أفضل من كل العجم؟ لا لكن جنس خلقة العرب أفضل من جنس خلقة العجم الرجال أفضل من النساء هل كل الرجال أفضل من كل النساء؟ لا لكن جنس خلقة الرجل أفضل من جنس خلقة المرأة تقول المرأة أقوى من الرجل هل كل النساء أقوى من كل الرجال؟ لا لكن جنس خلقة المرأة أقوى من جنس خلقة الرجل تحمل تسعة أشهر نعم طيب. قال إذن هو يريد ألا الاستغراقيه هنا العهديه إذا كان المعهود عام أما ألا التي بان جزء ما تستقي ثم ذكر مثال ويقول لو لم تكن هناك فائدة إلا أن تتعلم أن ألا الداخل على الأسماء الحسنى هي للعموم يعني مثال الآن العلي تقول علوم في الذات وعلوم في الصفات العزيز عزة قدر وقهر وغلبة الحكيم حكم شرعي وحكم كوني وحكمة شرعية وحكمة كونية اقول لو لم تستفد شيء إلا هذه الفائدة بأن تعرف أن الألة الداخلة على الأسماء الحسنة للعموم نعم قال نعم خمس ذكرنا كل شيء النكرة في سياق النهي أو النفي والشرط الشرط استفهام قلنا هذه سياق العموم سبعة ما دل على العموم بمادته وأسمع الشرط أسمع الاستفهام ولا أسمع الموصولة والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط استفهام كاري وألا الاستغراقية وألا العهدي إذا كان المعهود عام ويبقى معنا النكرة إذا أضيفت هذه سياق العموم سبعة في احد يعيد عليك نعل اللعنه نمره امشي امشي بعده خلاص ذكر الاستغراقية والنكرات واسماء الشرط واسماء الموصوله امشي بعد هذا نعم خاله المفروض المفرد هذه كلها ذكرناها اقراها الان كامل وال تُفِيدُ الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف هديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم ذكرنا في الصلاة وفي كل عبادة أن العبادة كيف نعرف أنها صحيحة وباطنة؟ القبول هذا علمه عند الله لكن الآن لو قال لك قائل لا بد من إعادة صلاة الفجر تقول لا أنا أتيت بالصلاة تم شروطها وأركانها وأجيباتها وانتفت عن الموانع. فالصلاة صحيحة مقبولة هذا علمه عند الله فما يمكن إعادة هذه الصلاة حتى تأتي بدليل يدل على بطلان هذه الصلاة صح حتى الجهاد لا بد لهم من شروط واركام واجبات إلا عند هؤلاء خوالج يقول الجهاد لا لا يزم لا شروط ولا اركام ولا واجبات ولا موانع مفهوم؟ طيب والموانع ترتفع فاذا اتى بالصلاه تامه شروطه واركان واجبات والتفت عنه الموانع فالصلاه صحيحه ولا يؤمر بالاعاده نعم ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل نعم يعني الان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد سبع وعشرين درجه الصلاه في المسجد النبوي الصلاه لها من الاجر كذا طيب تستاجر انسان وتقول له تصنع لي كذا وكذا فصنع لك هذا تعطيه الاجره كامله مفهوم نعم قال ويفعل البعض من الماموري انشق شق فعل سائر الماموري على ما تقدم يستطيع على هذا الفعل بالكليه ياتي به كامله لا يستطيع بالكلية سقط عنه يستطيع على البعض دون البعض ننظر تتجزع العبادة نعم إذا يأتي بالبعض دون الآخر لا تتجزع كالصيام سقط عنه بالكلية نعم وكلما نشاعن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون هذا في دفع الصائل أذن له الآن في دفع من يمر بين يديه ودفع بلته أحسن وهذا حصل له شيء أو مات مثلا أو أراد إقامة حد من حدود الله جلد مثلا وعندما قام بجلد هذا مات فهذا ليس بالمضمون قطع هذا السارق نظرنا في حال هذا السارق أنه لا يضر القطع يعني مريض الآن بالسكري هذا يضر القطع قد يموت قد يؤدي هذا إلى موته نعم فهذا ليس لديه لا مرض السكري ولا غيره وقمنا عليه الحد وقطع اليد ثم بعد هذا مات الآن عندما قمنا بقطع يد هذا السارق ماذون لنا في هذا نعم اذا ما نضمن جاء هذا وتعدى على الإنسان وقطع يده ثم بعد هذا أدى هذا قطع اليد إلى موت يضمن لماذا لنليس ماذون له فيه فإذا كان ماذون له فيه لا اضمن غير ماذون له فيه ضمن نعم وكل حكم دائر مع علته وهي التي اوجبته وهي التي او قد أوجبت وهي التي قد اوجبت لشبعه الا القاعده هنا ما هي العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما الآن العله في تحريم الخمر الإسكار عصير مشكل ما حكم شرب العصير المشكل جاهز وحلال صح اي نعم فالعله تدور مع المعلوم وجودا وعدما وجد الإسكار فهذا الشراب محرم والا فهو حلال نعم ولذلك الان سياتي معا ان شاء الله تعالى في القياس ان القياس الأبود له من أركان أربعة أصل وفرع وعله جامع بينهم وحكم حكم للأصل طبعا حكم الخمر حرام الأصل الخمر والفرع عصير مشكل، والحكم حكم الخمر التحريم والعله الإسكار فإذا كان في هذا العصير حتى إن كان قليل منه يسكر أو كثير فهو محرم قياسا على الخمر نعم لكن وكل العلة قد تكون منصوص عليها كما في الخمر مثلا وقد تكون العلة هذه عن اجتهاد وأحيانا يقول أن هذه العلة هنا تعبدية يعني الآن ما هي العلة في أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء تعبدي فهل يصح أن نقول أكل لحم الزرافة ناقض للوضوء قياسا على أكل لحم الجزور نقول لا لأن العلة هنا ليست المشابهة غير منصوص عليها اصلا مفهوم وهذا قالوا تعبدين نقول آمنا وصدقنا وسلمنا نعم وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد الشروط يذكر علماء رحمهم الله تعالى الشروط سواء كانت في البيع أو النكاح أو الإجارة أو ما إلى ذلك من العقود الشروط تنقسم إلى قسمين شرط لازم وشرط زائد الشرط اللازم هذا الشرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد والثاني شرط زائد الزائد هذا إذا كان لا يخالف الشريعة وجب الوفاء به وإذا كان يخالف الشريعة يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد مرة أخرى الشروط تنقسم إلى قسمين شرط لازم هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وان لم يذكر في مجلس العقد وشرط زائد هذا الزائد خالف الشريعة فلا يعمل به حتى وإن ذكر في مجلس العقد لا يخالف الشريعة يجب العمل به وفاء بالشروط بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى هذا الأخ تزوج مره ثم لا نفقه، لا كسوه لا عشرة بالمعروف ولا غير هذا فجاء الولي إلى هذا الزوج وقال يا أخي اتقي الله قال اسمع وقت العقد اشترط عليه هذا قال لا ما اشترط عليه قال الحمد لله المؤمنون على شروطهم هذا قطع تذكرة الطيران. على الخطوط الكذا ركب الطائرة عندما ركب الطائرة قال له المضيف مكانك هناك آخر الطائرة عند أكرمك الله دورة المياه تقف وليس لك مقعد قال يا أخي أنا دفعت قيمة تذكر قال اشترط علينا ركوب الطائرة قال نعم اشترط عينك تجلس في مقعد قال لا قال إذا الحمد لله تظل واقف يقول لا هذا الشرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر يعني هذا الولي يقول لي هذا يقول اتق لا مقتضى العقد العشرة بالمعروف والنفقة والكسوة صحيح هذا من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر طيب ذهب وأراد أشتري سيارة وبعد أن دفع قيمة السيارة وكل شيء وهذه السيارة قال له انتظر دقيقة أخذ المسجل وأخرجه من السيارة والمقاعد وبعض الأشياء كذا وقال تفضل السيارة يقول لماذا قال أنت اشترت مننا السيارة الحيكل. أما الداخل هذا ليس لك يقول لا هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر مفهوم هذا يعني أمر واضح عندنا طيب الثاني شرط زائد الشرط الزائد هذا ننظر فيه موافق للشريعه يجب الوفاء به مخالف للشريعه يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد مثال عندما أراد أن يتزوج المرأة قال له الولي اسمع نريد السكنة تكون في الدوحة واحد قال موافق الثاني لابد أن تكون هذه المرأة في شقة خمس غرف قال موافق قال والمهر عشرين ألف قال موافق هذا خالف الشريعة لا موافق للشريعة إذن يجب الوفاء به طيب وقال اسمع لابد تصنع قرص قال موافق وفي هذا العرس تأتي بالخمور والدخان والمعازف عرفت نعم ومن من العشاء إلى بعد الفجر يكون هذا وزواج مختلط فهذا أقل موافق هذا يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد لكن لابد أن يكون هذا صاحب الشرط عالما بأن هذا الشرط محرم فهذا يقول يا أخي الغنى والخمر والدخان وإلى صلاة الفجر قال هذا كله محرم قال نعرف جزاك الله خير تريدم لا قال اكتب يكتب هذا الشرط ولا في به نكايه بهم الدليل أن عائشه رضي الله عنه عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بريرة رضي الله عنها أنهم اشترطوا لهم الولاء فقال اعتقيها واشترطي لهم الولاء نكايه بهم لأن هذا شرط باطل مفهوم يعرفهم الحكم طيب نعم إذن الشرط تنقسم إلى قسمين شرط لازم المقتضى العقد يجب الوفاء به ولم يذكر في مجزع عقد وشرط زائد هذا يرجع فيه للشريعة وافق الشريعة يجب الوفاء به خالف الشريعة يحرم الوفاء به وأن ذكر في مجزع عقد بشرط أن يكون المشترط عالما بالحكم نعم وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما وعكسه فباطلة فعلما نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم نعم الآن عندنا شكالات والله هنا القرعة هذه الآن هذا الأخ متردد يتزوج سعاد أو لا فماذا يصنع يأخذ وردة تزوجها ما تزوجها تزوجها ما تزوجها ما تزوجها. ما تزوجها الحمد لله أو على ما يعلم الأولاد في هذه الأيام كيف يعلم انه يختار بين الشيء إيش يقول حادي بادي كرمبو زبادي شالو حطه كله في هذه أخواننا هذا هذا احيانا يكون استقسام بالأزلام تطير استقسام بالأزلام متى تستعمل القرعة هو نبهك الآن هنا في عندنا استعمال للقرعة واستعمال للورد فتح المصحف تطير احيانا متردد يسافر أو لا يسافر يتزوج أو لا يتزوج بعض الناس يفتح المصحف وقع نظر على آية فيها رحمة مضى قرأ هو مترددة زوجة عادم فتح المصحف ودخلوها بسلام العامي قال توكلنا على الله وقع نظره على آية فيها عذاب رجع فتح المصحف وقرأ إنكم ما تعبدون من دون الله حصن وجهنم أنتم له وارثه قال أعوذ بالله ما أتزوج هذا تطير بالقرآن استعمال الورده هذا حادي بادي قال متى تستعمل القرآن عند المبهم مثال الآن تقدم الآن للأذان هذا وهذا وليس لأحدهم أميزي على الآخر ماذا نصنع خرع تزاحم خرجنا من من هذا المكان وجدنا في الشارع لقيت ولد فقال هذا أنا أكفل هذا اللقيط قال لا أنا أكفل هذا اللقيط فهنا ما يمكن أن يكون إلا لواحد منهما فماذا نصنع هنا قرعة عند المفهم أو لدى التزاحم أو يسافر أو لا يسافر يتزوج أو لا يتزوج هذا استقسام بالأسلام جاءت القرعة في القرآن في كم موضع من يعرف إخواننا في القرآن في كم موضع القرعة في القرآن في كم موضع في موضعين الموضع الأول فسامه فكان من المتحضين. طيب الثاني يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم في السنة في مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه لأن هنا من يقدم من يؤخر أراد السفر وله أكثر من زوج. فماذا يصنع استعمل القرعة الآن هنا يسافر أو لا يسافر يستعمل القرعة لا استقسام بالأزلام يتزوج ولا يتزوج مفهوم نعم طيب إذن هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا استعمال القرعة والاستقسام بالأزلام والتطير يأتي معنا في باب ما جاء في التطير باذن الله تعالى في كتاب التوحيد قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل الى احدهما فاستمع كما هي اختلاف وفعل وفعل هذا تقدم معنا بقي عليه طواف الافاضه وطواف الوداع لطوف طواف واحد وينوي به الافاضه لانه هو الاعلى ويدخل تحته الوداع راتبة الفجر تحيث المسجد وسنه الوضوء وصلاه الاستخاره يصح لكن يدخل بأعلى نية راتبة الفجر نعم وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل المرهون الرهن والمسبل السبيل يعني مثاله الآن المسجد هل يباع؟ لا مشغول بماذا؟ لأنه موقوف ما يصح بيعه قذلك المرهون الآن ما يصح بيعه حتى يفك الرهن نعم ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا وان لم ينوي فله الأجر عند الله ما معنى هذا الكلام الآن شخص معيد غير موجود وجاء عمر وقال والله أين والد قلنا ذهب ماذا تريد قال والله أريد مال لماذا حتى أشتري يعني طعام كم تريد قال مئة ريال فأخرجت من جيب مئة عدة عمر هل لي أن أرجع على الشخص معي ننظر وقت دفعي للمئة هل نويت بهذا الرجوع عليه إذن أرجع عليه وقت تفعل المئة نويت به التبرع إذن ما يصح لي أن أغير هذه النية وأرجع عليه يحصل هذا معنا احيانا مثاله يأتي هذا الشيخ ومعه كتاب أين فلان الشيخاني قال والله غير موجود ماذا تريد قال والله أوصاني بشراء هذا الكتاب قال طيب أنا أعطي قال طيب أريد مالي طيب خذ كم قيمة الكتاب خمسين فأعطى الخمسين وأخذ الكتاب جاء هان هل يطالب الآن بهذا المال أم لا نقول ما هي النية وقت الدفع نويت التبرع فلك الاجر عند الله نويت الرجوع على هذا إذا لك أن ترجع عليه وهذا يحصل كثير الآن عندما يأتي الأولاد أحيانا يأتي الولد في الغالب يبحث عن والده لا يجده ماذا قال أخذ بعد دقائق تتغير النية نفهم نعم له الرجوع إن وقت الدفع وإن لم ينوي فله العجر عند الله نعم والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران الله سبحانه وتعالى حرم محرمات وهذه المحرمات تختلف وفي من محرمات تشتهيها النفس فوضع لها عقوبات وتختلف هذه العقوبات صح طيب وفي محرمات لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبه اكتفاء بماذا بالوازع يعني المانع الطبيعي طبعا الانسان يابى هذه المحرمات يعني الان شرب السموم وأكل الأشياء الخبيثة هذه ليس عليه عقوبة في الشرع، صح؟ نعم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان طبيعه والطبيعة هذه تأبى أن يأكل خباث. لكن في من اناس نسال الله عليه وسلم انقلب طباعهم فهذا عندما تنقلب عنده الطباع ويبدأ يأكل هذه الخبائث مثلا ماذا نصنع به؟ هنا ما في حد إنه عزّ فعندنا وازع شرعي وازع يكتفي فيه بالطبيعة لكن انقلب الطبع بعض الناس فهذا يحبس مثل ما تحبس الجلالا لتأكل اللي الخبائث لا نعم أو ما بالحبس أو بالضرب أو بكلم مفهوم؟ طيب يقول هذا الوازع طبعي مثل الواجع والمانع الشرعي نعم وكما بدأ بالحمد ختم بالحمد قلنا وحمد الله موجب لوقوع النعمة يحمد الآن في آخر الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى تم عليه وعلينا النعم نعم والحمد لله على التمام متى في أول الكتب لأن الله انزل العلماء هذه المنزلة رحمهم الله وفي آخر الكتب لأن الله تم عليهم النعمة وفي كل وقت لأن حمد الله موجب لبقاء النعمة وقليل من عباده الشكور وكما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول النظم صلى عليه في آخر النظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لكل الخير للحق بنا نعم جعل الله سبحانه وتعالى سببا لهذه الأشياء التي تلحق بنا أي من الخير نعم ولهذا يصلي العلماء رحمه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول مؤلفات وفي آخرها قال والحمد لله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي عليه الصلاة والسلام من أنفع الشروحات لهذا النظم شرح من؟ نعم المؤلف لأنه هو هو أدرى الناس بمقصوده من أنفع الشروحات على كتاب التوحيد شرح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أين؟ في المسائل مسائل كتاب التوحيد فهذا الشرح شرح للشيخ رحمه الله تعالى شرح مختصر تراجع فيه إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى صحبه وسلم